يُضلَّ بِهِ كَثِيرَةٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرَةٌ وَمَا يُضْلَّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَانَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْتَصَونَ مَا إمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَوَى يُصِدُّونَ فِي الْأَبْرَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأخياكم ثم يميتكم ثم يقيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهم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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بؤني فقال أم بؤني بأسماء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آذم أنبئهم بأسمائهم فلم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتنون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُشْتَفَقٌ وَمَتَاعٌ إِلَى قِيمٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّقِيمٌ قُلْنَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا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 يا بني إسرائيل اذكروا نحمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلًا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين